اللهم آمنا في اوطاننا اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولا تؤمر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 وأخرجهم من الظلمات إلى النور اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا لأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وأصحابنا ومشايخنا وعلمائنا وشيوخنا وأميرنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم أنت الله لا أعلم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم, اللهم سقيا رحمة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 إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران ولا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عباب جودك مطرودين يا جواد يا كريم Allahumma, la tada'la nā fī mokamina hāzā illa فرمت ولا همنا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا, إلا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته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 هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو